إِنَّ الَّذِينَ لَا لا يهني من الحق شيئا فأعرض عن من ذَلِكَ مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي وَالَّذِينَ لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُونَ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَدِنَّةٌ فِي بُصُؤٌ أُمَّهَاتِكُمْ mm -hmm. اشتركوا في القناة